وو پچ میون پس لو اجلتی مو نل کور پل و تم تم نکار سن کوئی نام بني مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ کو مَا رب السماوات ولوض بسائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من لوض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبري إسراء ل يَسْكُنُوا لَوْضًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَا أَخِرَةٍ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مبترا بکر نکل کو شاجل نو چل جیلا پولا مو لو مینو تین نل دین او لو کبھی اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَحْدَهُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَرْكَعُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 فلعلك باخع نفسك على آثار جمو ان لم يومنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما علا لارض زینة لها لنبلوهم ای همو احسن لجاعلون ما عليها طعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدن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 ق انهم فتيتنا امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ورب الارض ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بي فمن اظلم من فَنِ افْتَرَى الله اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اْتَجَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُرُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْفُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أمركم موفقا